بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع القراءات القرآنية المتواترة عن سيد المرسلين المتعبد بتلاوتها الموافقة لرسم المصحف العثماني الواردة من طريقي الشاطرية والدر عن القراء العشرة نرحب معا بضيفنا فضيلة الشيخ عبدالحكيم عبد عبدالله عبد شيخ عموم المقارئ المصرية إخوتنا إخوة الإيمان نسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم بفتوح العارفين وأن ينور قلوبنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وجميع المسلمين من المتقين في حلقتنا الماضية انتهينا إلى الآية السابعة والثلاثين بعد المائة من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراءة وفرشة من الآية الثامنة والثلاثين بعد المائة من نفس السورة الكريمة من أول قوله تعالى هذا بيان للناس فضلت الشيخ نريد أن نستمع للآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونحمده فهو الحمد أهل ونصلّي ونسلّم ونبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولم سيرنا أبو بكر رضي الله عنه ثم سيرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم سيرنا عثمان بن عثمان رضي الله عنه ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فاتح الله لكم فضيلة الشيخ إخواتنا إخوة الإيمان نتعرف مع فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشيهم من طريقي الشاطبية والضر للقراء العشر بهذه الآية الكريمة هذا بيان للناس قرأ دوري عن أبي عمرو بإمالة الناس المجرورة دوري أبي عمر آه. هذا بيان للناس وهدى ومعرة هل دوري أبي عمرو فضل الشيخ هو دور الكساء آه هو له روايتان نعم روا عن أبي عمرو البصري وروا عن الكسائي نعم فضل هذه م. الرواية لدوري أبي عمرو فقط نعم والبقون بالفتح وهدى وموعظة عدم الغنى لخلف عن حمزة وهدى وموعظة للمتقل فضل الشيخ لو وقفنا على وهدى هنا بقى كل يرجع الى اصل الفاتح فاتح وهدى والمقلل مقلل زي ورش وهدى ورش له وجهان في الوقت وهدى وعليك الامال الحمزة والكساء وخلف العاش وهدى ده في الوقت فقط اه كيف بما في اصولهم كذلك ما نون في الوصل وقبل سكون قف ده, ده تحرات نعم كما في أصولهم كذلك ما نون في في الوصل. في الوصل مرسلة نعم ماشي؟ نعم شيخان وموعظة فضلات الشيخ هل لو وقفناها للإمام الكسائي بها إمالة أيضا فيها الإمالة وعدمها وجهان وموعظة وموعظه نعم للمتخين مدى عرض سكون للكون. فتح الله لكم فضلة الشيخ نستمع فضلة الشيخ للآية الكريمة برواية دوري أبي عمرو. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فتح الله لكم فضلة الشيخ فضلة الشيخ نريد أن نتعرف على أصول القراء وفرشين بالآية التاسعة والثلاثين بعد المئة من سورة آل عمران من أول قوله تعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا ونستمع بداية للآية الكريمة برواية حفص عن عاصم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون الأعلون قرأ ورش بالنقر وقفا ووصلا وقرأ حمزة وأنتم الأعلون له السكت قولا واحدا لا. وله السكت والتحقيق من رواية خلاة وأنتم الأعلىون إن وأنتم الأعلىون إن بالنسبة للخلاة نعم فالبقول بالتحقيق أما إذا وقفنا لحمزة وأنتم الأعلىون بالسكت وبالنقل آه ما فيش تحقيق إن كنتم مؤمنين ميم جمع قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير الإمام أبو جعفر بالصلة، والباقون بالإسكان، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكن, دراكن دل... الإمام ابن كثير، نعم. وقالون بتخيله جلاء، وصل ضم ميم الجمع أصل الدرّه، نعم. مؤمنين قرأ بإبدال الهمزة الساكنة بعد متحركة لمين نورش. وللسوسي ولأبي جعفر ولحمزة عند الوقف فقط اولا نأخذ ورش أن وصلا واقفا ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستدنى. طب السوسي من ما ويبدأ للسوسي السوسي كل مشكن من الـ من, الـ من الهمزي من الهمزي مدا غير مجلوم نهمنا أبو جعفر بقى أبو جعفر وساكنه, وساكنه حقك حماه وأبدلا. لا دا حماه لا هيحقق علشان إيه كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق فلا يمجل مثل السوسي لا. لا روح ولا إيه ولا رويس واضح اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لابي جعفر وابدلا, وأبدلا اذا غير انبئهم ونبئهم فلا. فلا ورش والسوسي عن ابي عمرو والامام ابو جعفر وحمزة عند الوقت بالطبع. وحمزة عند الوقت مومنين فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ ان نستمع الى الاية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتموا ال... أعلون إن كنتم مؤمنين فتح الله لكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من شرح وصول القراء وفرشهم للآية التاسعة والثلاثين بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح وصول القراء وفرشهم للآية الأربعين بعد المئة من السورة الكريمة من أول قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عاصم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 فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة إن يمسسكم قرأ خلف عن حمزة بعدم الغن لا. إن يمسسكم قرح ميم جم واضحة؟ واضحة فضلية الشيخ قرء بضم القاف قرح شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر وقرح مضم القاف والقرح صحبة وخلف العاشر موافق لأصله إن يمسسكم قرح وقرح نعم قلنا مين هيضم القاف بقى؟ هيضم القاف شعبة وحمزة والكسائي مع خلف العاشر تمام كن قرح فقد مثل القوم قرح مثله قرح دي مثل قرح الفاتح بضم القاف ايوة كن ضم القاف وفتحه وتلك الأيام وتلك الأيام من نقر والسكت قولا واحدا خلف عن حمزة والسكت والتحقيق بالنسبة الخلا والذي بالتحقيق نعم فضل وتلك الأيام نداولها وتلك الأيام نداولها بين الناس الإمالة لحفظ الدوري بين الناس لأن الناس هنا مجرورة دوري أبي عمر فضلت الشيخ خلفوهم في الناس في الدر حصلة نعم والخلاف موزع كما يبين وليعلم الله بكسر الله ما ليعلم الله الذين آمنوا ماد بدل قرأ ورش بالقصر والتوسط والمد ست حركات والباقون بالقصر نعم. آمنوا ويتخذ منكم أديم جمع واضحة واضح. منكم شهداء ونكر هنا الوقت فضلت الشيخ لحمزة وهشام كيف يكون ايوه هنا الهمد على إيه مفتوح نعم. ثلاثة الإبداء ست حركات واربعة واثنين كيف فضلت الشيخ؟ ويتخذ منكم شهداء اخف كده على الهوى نعم شهداء اربعة شهداء شهداء ثلاثة اوجه فقط ثلاثة ماشي. تاخذ باي وجه اردت ماشي نعم والله لا يحب الظالمين مد عدل سكون الجميع فتح الله لكم فضلت الشيخ نرد فضلت الشيخ ان نستمع الى الاية الكريمة برواية شعبة عن الامام عاصم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 فتح الله عليكم فضلية الشيخ نستمع أيضا فضلية الشيخ إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين فتح الله لكم فضلة الشيخ أخيرا فضلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت إن يمسسكم قرح فقد مسك القوم قرح مثله فَإِذْ كَانَ أَيَّامٌ لَاوِنُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فتح الله لكم فضلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية الأربعين بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ مع الآية الحادية والأربعين بعد المئة من السورة الكريمة من أول قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا فضلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم وَالِيُّمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْحَقَ الْكَافِرِينَ فتح الله لكم فضلة الشيخ نتعرف فضلة الشيخ مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريق الشاطبية والضرب بالآية الكريمة وَالِيُّمَحِّصَ نَبْدَأ بِكَسِلَ لِوَالِيُّمَحِّصَ نَالِيُّمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَدِّ بَدَلٍ ورش ورش يمد مثل للجماع حركتين وله وحده فقط اربع حركات أو ستة حركات توسط المد يعني ويمحق الكافرين الكافرين قرأ ورش بالتقليل قولا واحدا نعم ويمحق الكافرين نقول كده ويمحق الكافرين وقرأ أبو عمرو ودور الكسائي ورويس بالاماله ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين وفي الفاتح قبل طرف الأثر بكسر امل تدع حميدا وتقبل الى قال أي ومع كافرين الكافرين أبي أي نعم ثم لميل الكافرين إمال الكبرى من بعه الإمال الكبرى ابو عام أيوة ودور الكساء ورويس عن يعقوب بس الله يفتح عليه كافل ما دعى الشغل لكل فضلت الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فاتح الله لكم فضلة الشيخ نستمع أيضا فضلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فاتح الله لكم فضلة الشيخ تقليل الكافرين ورش يأتي على قص البدل وتوسطه على مد فتح الله لكم فضيلة الشيخ إخواتنا إخوة الإيمان اشكر بسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية وإلى الملتقى اترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته قراء القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق